ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يقول الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه اختلف العلماء رحمهم الله في الفرق أو ما معنى ذلك سوءا أو يظلم نفسه فقيل السوء الذنب الصغير وظلم النفس الذنب الكبير وقيل من يعمل سوءا بذنب دون الشرك أو يظلم نفسه المراد الشرك وقيل أن عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس وهو الاعتداء على حقوقهم وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في إحواله الخاصة ما أمر به أو نهي عنه وهذا اختيار ابن عاشور. والله أعلم اختاره ابن عاشور وقال أحسن ما قيل في تفسير الآية إذن من يعمل سوءا أي الاعتداء على حقوق الغير أو يظلم نفسه بالمعاصي يظلم نفسه ثم يستغفر الله أي يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى بلسانه وبحاله بلسانه يقول اللهم اغفر لي يدعو الله عز وجل وقد جاءت الحديث الكثيرا في ذلك اللهم اغفر لي ذنب كله دقه وجله وأوله وأخره وسره وعالنيته في الصيحين أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي وفي رواية في بيتي قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ثم يستغفر الله أي يطلب مغفرة الله بلسانه وبحاله بلسانه اللهم اغفر لي وبحاله بالتوبة الصحيحة أو بالتوبة بشروطها المعروفة المشهورة وهي الإخلاص والندم والإقلاع عن الذنوب، عن الذنب والعزم على أن يعود وأن تكون في الوقت المناسب الوقت المحدد الذي تصح فيه التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها فقد جاء في حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه وفي حديث بموسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهر ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يجد الله غفورا رحيما أي غافرا وممحيا للزلات والهفوات رحيما بعباده حيث قبل توباته وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده فإن الإنسان فإن الإنسان مهما عمل من الذنوب والمعاصي ثم استغفر غفر الله له وفي الحديث قال الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة نعم فهذه الآية فيها أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله غفر الله له وفيها أن من تاب تاب الله عليه وفيها الحث على الاستغفار من الذنوب كلها سواء ظلم العباد أو ظلم النفس، لكن ظلم العباد إن كانت في الحقوق فإنه يجب أن يرجع الحقوق إلى أهلها. وفي أثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور والرحيم وقد سبق معنى الغفور بالتفصيل والرحيم بالتفصيل في أول الصورة. ثم قال الله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. صح. من يكسب اثما أي أي ذنب من الذنوب سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنما يكسبه على نفسه أي وباله وعاقبته على نفسه يرجع عليه من المتضرر هو المتضرر هو فإنما إثمه على نفسه لا على غيره فالله عز وجل يخبر في هذه الآية أن من كسب اثما فإنه لا يضر الا نفسه لانه يكسبه على نفسه قال القرطبي لان عاقبته عائدة عليه الله اكبر نعم في المعاصي انما تضر النفس ولذلك قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون فالانسان حينما يعصي الله عز وجل فانما يظلم نفسه لان النفس امانه لان النفس امانه في عنقك نعم فان قال قال فإن قال قائل ولا تزر وازره وزرة أخرى نعم نقول لا تزر وازرة وزرة أخرى طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها نقول نعم لأنه هو الذي سنها وهو الذي نشرها فكان عليه عقاب من فعل ذلك ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه نعم فالمعاصي تضر نفسها، فمحيت البركات وذهبت الخيرات وقلت الخيرات، فلم يبقى للأموال بركة ولا للأولاد ولا للأوقات ولا للعلم لأن الإنسان أصل الله عز وجل بهما بهذه الأمور، و قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم؟ إلا منع القطر من السماء فالمعاصي ضرر حتى جاء في بعض الآثار أن الحباره تلعن وصحت بني آدم لماذا لأن إنما منع المطر بسبب المعاصي والذنوب لو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا ما صابك من حسنة فمن الله وما صابك من سيئة فمن نفسك فإنما يكسبه على نفسه وفعلا فإن الله غني عن طاعاتنا وغني عن عباداتنا فحينما يأمرنا بالطاعات والأعمال الصالحات والإخلاص وغيرها تهذيبا لانفسنا وتربية لانفسنا فالله غني عن عباده إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه الناس لما تركوا دين الله وارتكبوا المحرمات وتركوا دين الله وانتشرت الذنوب والمعاصي، بدأت الناس تشكي، وتغيرت الأحوال، وتغيرت القلوب، ذهبت البركات، وذهبت الخيرات، قلت الأمطار، وحلت وحلت الأمور التي ما كنا نعرفها، وأصبح الإنسان يخاف من أدنى شيء، يخاف من أدنى شيء، بينما يوم كانوا على التوحيد الحقيقي لا يخافون. أبداً وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فوائد الآية وكان الله عليما حكيما عليما بكل شيء وسبق صفة العلم أنها من أعظم الصفات وأن الله يعلم كل شيء والله بكل شيء علم يعلم الكليات والجزئيات ويعلم السر وأخفى وتقدم في أول الصورة ماذا نستفيد من هذه الصفه حكيما فلا يجازي إلا بمقدار ذنبه حكيما يضع الأشياء في مواضعها وفيها إثبات اسم الحكيم المتضمن لصفة الحكمة البالغة فلا يقع شيء في الكون ولا يصير شيء في الكون إلا لحكمة ابدا وقد ذكرنا قصص في ذلك كثيرة لا نعيدها نعم من فوائد الآية نعم من فواد الآية ومن يكسب إثما أن من كسب إثما أو معصية فإنما ضرره على نفسه إن ضرر على نفسه فؤاد الآية أن الله عز وجل لا يظلم واحدا فيحمل غيره إثمه إلا بحق ومن فؤاد الآية أثبات من إسماء الله وهما العليم الحكيم ثم قال الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا اختلف العلماء رحمهم الله في قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما الفرق بين الخطيئة والإثم فقيل بمعنى واحد فما رأيكم أي نعم نقول هذا القول فيه ضعف لماذا فيه ضعف لأنه يقتضي التكرار يقتضي التكرار نعم وعدم التكرار أولى فقيل الخطيئة هي الصغيرة والإثم الكبيرة وقيل الخطيئة هي الذنب القاصر على فاعلها والإثم هو الذنب المتعدي للغير كالظلم والقتل وقيل الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ والإثم ما يحصل بسبب العمد وقيل هما بمعنى واحد كما قلت تأكيدا يقول ابن عاشور رحمه الله وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أنه متغايران، فالمراد بالخطيئة المعصية الصغيرة والمراد بالإثم الكبيرة نعم ومن يكسب خطيئة اثما ثم يرمي به بريئا يرمي به بريئا أي يقذف به بريئا نسأل الله السلامه كما حدث في القصة أرادوا أن يتهموا وأن يرموا بذلك وأن يبرئوا صاحبهم يبرئوا صاحبهم نعم يبرئوا صاحبهم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا بهتان البهتان الإثم الكبير فقد تحمل جرما وذنبا واضحا قال القرطبي والبهتان من البهت وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب هو منه بريء وقدره مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته وهذا نص فرمي البريء بهت له نعم من فوعد الآية تحريم أن يرمي الإنسان غيره بذنب وفيه تحريم ظلم الغير وفيها ومن فهد الآية أن الذنوب أنواع منها الصغائر ومنها الكبائر وقد مرت معنا دلة تدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وجاء في صورة الكاف قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ثم قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لولا حرف امتناع لوجود فامتنع همهم أن يضلوه لوجود فضل الله والفضل هو الزيادة والمعنى الآية ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بأن أراك وجه الصواب لهم الطائفة منهم أن يضلوك أي عن الحق ومنهم الطائفه الطائفة؟ الطائفة القوم الذين جاءوا يريدون ان يبرئوا صاحبهم وأنه بريء قم يا محمد وبين براءته وأنه كما بينا في سبب النزول في الدرس الماضي يقول الرازي رحمه الله المعنى ولولا ان الله خصك بالفضل وهو النبوه وبالرحمه وهي العصمه لهم الطائفة منهم ان يضلوك وذلك لان قوم طعمه كانوا قد عرفوا انه سارق ثم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقه وينسب تلك السرقه الى اليهودي ومعنى يضلوك اي يلقوك في الحكم الباطل خطا قال القرطبي أن يضلوك عن الحق لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ ابن أبيرق من التهبة ويلحقها اليهودي فتفضل الله على رسوله بأن نبهه على ذلك وعلمه إياه نعم. وما يضلون إلا أنفسهم يعني الذين حاولوا التلبيس على النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرون ولا يضلون إلا أنفسهم في الحال والمال لأن ضرر ذلك عائد عليهم حيث سعوا في تبرئة السارق حقا واتهام غيره قال القرطبي لأنهم يعملون عمل الضالين فوباله عليهم راجع وما يضرونك من شيء الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يضرونك حماية من الله عز وجل لفضل الله عليك ورحمته بك وعصمته لك وبيانه الحق فإن قيل كيف قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة وقد همت طائفة صح وأنه يقول لهمت ظاهره انهم لم, لم يهموا صح مع أنه في الواقع همت جاءت طائفة إلى من إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهموا وطلبوا من النبي أن يبرئ السارق ابن الجوزي رحمه الله يقول في زاد المسير الجواب أنه لولا فضل الله عليك ورحمته لظهر تأثير ما هموا به لكنهم هموا همما فقط وهنا يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة مهمة خاصة فيما يتعلق في هذا الزمان نعم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولولا لفن الله عليك ورحمته لهم الطائفة أن يظلوك قلنا الطائفة من هي التي ادعت أن السارق اليهودي نعم أن يظلوك طيب أي ظلوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله تداركه وبين النبي وأن يحكم بأن السارق رحمة تداركة النبي كما ذكرنا وظهر من هو السارق ولم يتهم من البريء البريء يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فائدة وهذه الآية كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا يعني لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا إذا لذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هذا من هو النبي لو ركن قليلا هو من النبي الكلام لأذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وتامل هذه الايه الشيخ وتامل هذه الايه يتبين لك انتبه عظم مخالفه الشرع من اجل عباد الله هذه فائدة ينبغي أن تنشر في كل مكان تأمل الآية يتبين لك عظم مخالفة الشرع من أجل عباد الله فقوله ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وهذا هو الرسول لولا أن الله ثبته لركن إليهم شيئا قليلا فما بالك بنا نحن فالواجب على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الآية وأن يسأل الله دائما الثبات على أن لا تأخذه في الله لما تلائم ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات لأن ذنب الرسول ليس كذنب غيره فكيف بمن يدافع عن الظلمة ويفعل أمور كثيرة ويقلب الدين من أجل العباد من أجل العباد من أجل الأمر ومن أجل الوزراء ومن أجل المال ومن أجل أن يمدح هذه ايه وفائده عظيمه نسال الله السلام يخشى من العقاب ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم, فتمسكم النار طيب. وانزل الله عليك الكتاب والحكمه فضل عظيم الله عز وجل يذكر فضله على من على النبي عليه الصلاه والسلام انزل عليك الكتاب وهو القران وسبق لماذا سمي كتاب والحكمه قيل السنه وقيل معرفه اسرار الشريعه و كلامانع من حمل الآية على المعنيين. يقول الطبيب رحمه الله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يقول ومن فضل الله عليك يا محمد مع سائر ما تفضل به عليك من نعمه أنه أنزل عليك الكتاب وهو القرآن الذي فيه بيان كل شيء وهدى وموعدة والحكمة يعني وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة وهي ما كان في الكتاب مجملًا ذكره من حلاله وحرامه وأمره ونهيه وأحكامه ووعده ووعيده وعلمك ما لم تكن تعلم كما قال الله تعالى في تفسير يعني تفسير هذه الأي وضحها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون وقال تعالى ووجدك ضالا فهدى وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إلى من الغافرين هذا تفسير الآية وعلمك ما لم تكن تعلم قد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن هذه الآية من تدل على فضل العلم لين نأخذ حواس وعلمك ما لم تكن تعلم إنه أنه يعني ذكره أنه في الفضل لمن؟ للنبي أن من الفضائل على النبي عليه الصلاة والسلام العلم فدل على فضل العلم خصه بالعلم وعلمك ما لم تكن تعلم فعلم أن العلم فضيلة عظيمة يوفق لها من وفقه الله تبارك وتعالى يقول الطبري وعلمك ما لم تكن تعلم من خبر الأولين والآخرين وما كان وما هو كائن فكل ذلك من فضل الله عليك يا محمد منذ خلقك فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك بالتمسك بطاعته والمسارعة إلى رضاه ومحبته ولزوم العمل بما أنزل إليك في كتابه وحكمته ومخالفة من حاول إضلالك على طريقي عن طريقه ومنهاج نبيه وكان فضل الله عليك عظيما تأكيد لما سبق فضل الله على محمد تأكد وأعظم فضل فضل النبوة والإيمان وغيرها وكان فضل الله عليك عظيما بالغا غاية كبيرة جدا في العظم لأنه فضل وعطاء من العظيم الذي لا اعظم منه وعطاء العظيم عطاء عظيم فمن فوائد الآيات اولا بيان فضل الله على رسوله وجهه ان الله عز وجل أنقذه من أن يهم ويفعل وبيّن له الحق ومن فوائد الآية أن من توفيق الله العبد أن يبيّن له الحق ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لفضل الله ورحمته ومن فوائد الآية أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله تبارك وتعالى ومن فوائد الآية الحذر من أهل السوء وجهه يعني ان الله عز وجل رحمه وبين فضله بانه لم يركن الى الذين ظلموا طيب. ومن فوائد الايه ان من اراد اضلال الخلق فانه لا يضر الا نفسه ومن فوائد الايه نعم اثبات علو الله من نخله منزل غير مخلوق نكتفي بهذا نسال الله عز وجل يوفقنا وإياكم حب الله الله تبارك وتعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد